الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله رب العالمين سنبدأ الآن في درس الفتاوى لن كان عنده شيء فليعرض إن شاء الله رب العالمين على مين مؤمن البخاري آخر ما أبرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فصنع ما شئ فيها تفسيران لأهل العلم التفسير الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني إذا فقط حياؤك فستفعل ما شئت يعني أنك إن فعلت هذا الأمر فإنما فعلته لقلة الحياة وأما الوجه الثاني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني إذا كنت ترى أن هذا الشيء لا يستحي منه افعلها فهذا وجهان لاهل العلم في هذا الحديث والله اعلم ها كلهما صحيح حديث صوتان صوتاني ملعنان صوت عند رنه يعني حزن وصوت عند الفرح حديث منكر لا يصح حديث لا يصح لو كانت المرأة منتقبة من الذي يراها؟ يراها محارمها ومن أقارب الزوج لا يراها إلا إلا أبوه لا يراها إلا أبوه فقط ما عدا أبوه أو ما عدا أبيه فلا يرى منها شيئا الله عمه قوله صلى الله عليه وسلم من اتى ثوما صحيح انه ثوم مش ثوم لتسكين الواو هذا خطا انما قال من اتى ثوما او بصلا فليقربن مصلانا هذا ليس على سبيل التحريم انما على سبيل الكراههه لانه قال فان الملائكه تتاذى من مما يتاذى منه بنو ادم وهذا الصحيح لكن اختلف اهل العلم هل المراد منه لا يقربنا أنه مصلان هذا يعني هذا المسجد فقط يعني هو مسجد النبي فقط أم أن ذلك يتعدى بقية المساجد الصحيح أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما والعلة هنا رائحة الثوم أو البصل، فإذا وجدت وجد الحكم هو للكراهة لكن طبعا هذا إذا وجد وجدت ريحه لكن إذا كان مطبوخا أو نحو ذلك فلا شيء فيه يقول انه رجل استلف مال من سارق يقول استلف استلف مال من سارق بغرض الاقتراض التجارة. ثم عمل بهذا المال ثم ربح من هذا المال هل هذا العمل حلال؟ طبعا لا ليس بحلال, ليس بحلال. إذا كان الأمر شوف المال المحرم محرم على صاحبه هذه قاعدة المال المحرم محرم على صاحبه يعني أموال الربا وإنسان اضطر الوضع امواله في البنك فوضع المال في البنك ثم خرجت عليه الفوائد فوائد هذه ربة هي محرمة محرمة على من على واضع المال في البنك محرمة عليه هو فقط لكنها حلال لبقية المسلمين حلال لبقية ولذلك فتوى أهل العلم أن يتصرف فيها أو يتصرف يعني في هذه الأموال إلى في أي مصرف المصرف المسلمين لكن هذا شيء آخر وهو أني أعلم أن هذا سارق وماله محرم بمعنى لو الآن أنت زيد من الناس سرق من عمر ألف جنيه مثلا وأنت علمت أن هذا المال الذي مع زيد مسروق من فلان فهل يحل لك أن تأخذه؟ لا لا يحل لك أن تأخذه إنما لك أن تأخذه لترده إلى عمر من باب رد المظالم أمر المعروف أنه عن المنكر لكن أن تأخذه وأن تعلم أن هذا لفلان هذا لا يحل إن كان المال هذا مشاعر ليس معلوما هو سرق من فلان وفلان وفلان لكن المهم أنك عالم بأن هذا المال مال مسروق ليس من ملكه بخلاف مال الربا أو المال الذي النتج من حرام يعني مثلا انسان يعمل في المخدرات مثلا أموال محرمه ولا حلال محرمة لكن هذا كسب من محرم ليس لأحد لي كسب, كسب محروض. فلو أنه استلف من نعم لا يجوز ذقن المال الذي ينتج منه حلال. بخلاف المال المسروق لأنه ما زال في ذمة الناس يعني هو للناس للآخر. الله أعلم. كل شيء كل شيء. مختلف من أهل العلم في الإرث يقولون بإنه وصل إلى الوارث. بطريقة شرعية، لكن إذا كانوا عالمين بمصدر هذا المال المحرم، يعني يتعففون عنه. ليس الغير برأي يقول الدعاء في صلاة الفجر بدعة أم سنة؟ الدعاء في صلاة الفجر على الدوام بدعة. الدعاء في صلاة الفجر على الدوام بدعة. حديث أخرجه أبو داود في سنن. من حديث أبو مالك الأشعار أن ابنه قال يا أبتي القنوط في الفجر قال أي بني القنوط بدعه هذا نص من صحابي القنوط في صلاة الفجر الدعاء في الفجر يقول عمي مبتدع صوفي ودائما ما يفتدي على أصحاب اللحى ويفني على السلفيين ويقول إنهم يجعلونه ساميا نبي فهل يجوز هجره ومن رد عليه؟ أما الصفية مبتذعة الصوفية مبتذعة وأما إنه يتحامل على أهل السنة فهذا معلوم كل صاحب بدعاه يضم في أهل السنة هذا أمر معلوم أما أنهم يقولون أنهم يجعلون ساميا نبي نبيا هذا غير صحيح كم من مسألة أخذت على ابن ساميا الله عنه رحمة الله عليه لكن لا ينكر فضل ابن تيميه إلا جاه الرجل له يعني محاسن وله جميل في جبن هذه الأمة لا سيما في الثقه في المعتقد لا ينكر هذا إلا, إلا جاه أما هجره فنعم صح أصحاب بدعة يهجرون إذا كان النص لم يجد معهم يهجرون يقول رجل قال لزوجته لو نزلت لن تكوني زوجتي ولا اعرفك ونزلت لو أن رجل قال للمراه ان فعلت كذا تبقى طالق هذا مختلف في ابن أهل العلم والصحيح الذي عليه مذهب الإمام احمد رحمه الله عليه وتبناه الشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم أو ابن القيم رحمه الله عليه أنه لو قال لمراه لو فعلت تبقى طالق وفعلت قاصم فعلت يقع الطلاق حتى لو قال أنا ما كانش شبنيت طلاق نقول له طيب هذا هذا لفظ صريح أنت قلت إنفعال تبي طالق وعلقت الطلاق على شيء بعيد بخلاف لو قال يعني حلف غير لعز علي الطلاق مثلا وهذا حلف غير هذا غير جاي ما انت راح أو ما انت شنزل هذا محرم تفرطه أن يقول لله لا إله إلا هو والجمهور يقولون عليه سبحان مسك مسكين هل يوجد ما يسمى بالمخنث وكيف يقول نعم موجود أما إرته فهو إلى أيهما غلب إلى أيهما غلب حديث أن لقيط في النار لا أما حكم الواطفة هذا كبير من تبايا حده أن يقتل الفاعل المفعول به هذا نص نعم عنده وفعلا كانت كده بيبقى عنده تفضل مد المبلغ ثاني أصحاب التجارات كيف يخرجون الزكاه عنده اصول وعنده مستهلكات الاصول ليس عليها زكاه الاصول ليس عليها زكاه مثال عنده مصنع عنده الات هذه هذه أصول ليس عليها زكاة، عنده عمارات ليس عليها زكاة، كل هذه تسمى إيه؟ أصول ثابتة، أما المال النامي اللي هو مال التجارة فهذا عليه زكاة. طب كيف؟ الآن هو جرد وعنده من الأموال مثلا مليون يطلع عليه. طب السنة اللي بعديها بقيت عنده بعض البضاعة لا علاقة لنا بالبضاعه إنما يقيم البضاعة بالمال. من الممكن أن يكون ربح من مال آخر وبقيت هذه البضاعة عنده لا ما في إشكال. يخرج عليها ذكنا على <تصفيق> على المال كله نعم <تصفيق> إذا يقول مرأة يريد أن تتزوج لكن لكن أباها لا يريد أن يزوجها لمشكلة بينه وبين أم يعني زوجته يعني أم البنت صحيح نقول لو أن الرجل أعبد ابنته من غير سبب شرعي سقطت ولايته لو أن رجلا أعضل ابنته من غير سبب شرعي لا سقطت الولاية وتنتقل الولاية للأقرب إلى العصمة طيب كيف يعني يرفض فلان من الممكن يقول فلان أن لا أرض به فإن قيل له كيف يقول عنده مشاكل أو عنده كذا أو غير مؤهل أو عئ هذا كل سبب شرعي لكن بعض الشباب أو بعض البنات ممن يغاربنا في الزواج من من شخص معين ترى أن هذا الإنسان جيد وهو يرى أنها أنه يعني يستطيع الزواج لكن لكن أبو المرأة لا يريد أن يزوجه مثلا لكراهته في نفسه أو شيء لا هو أدرى المصطحة البنت لانه ولي والأصل أن الرجل يخاف على ابنته الأصل هذا وأنه يحب لابنته أن تزوج زوجة يعني جيدة هذا الأصل ولذلك إذا رفض إنسان يرفض لعل عنه لكن لو أنه رفضه لدينه يقول إنه مثلا ذا إنسان متدين وإنسان يقول حلال وحرام لا تسقط وليته تسقط وليته فلو أنه سقطت الولاية تنتقل إلى الأقرب لكن لا يحل المرأة أن تتزوج بغير تنتقل حتى إذا لم تجد من أقاربها طبعا العمومة وبني العمومة وبعدين العصبة وبعدين تنتقل إلى الأقرة طب فإذا لم تجد بتنبت يعني تبحث عن رجل كبير في المكان وتجعله ولي أعلم والسلطان ولي ملا ولي له إذا كنت بحاجة إلى هذه السيارة لعمل بس ما فيش إشكال لا للاس انك تقترب من باب النفس يعني عندك يعني السداد ان شاء الله اذا كفاته من غير كلام يعني رجل اقترض من مال اقترض مال على ان يرده في موعد ثياني نفس المال ثم بعدما جاءت المده اراد أن يكافئه فاعطاه شيئا زائدا في اشكال ما في اشكال النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ناقه وردها افضل منها لا بأسنين. لكن هذا الباب يفتح باب شر هذا الباب يفتح باب شر على صاحب المال بحيث انك لو اتيته بعد ذلك تقترض منه سيقرضك على امل انك ستعطيه شيئا اخر فهذا يفتح باب شر فأغلقوه الله اعلم بس علماء داخل التعديل على كل الروايات ولا اختلف اختلف ده نفس اختلف معلش كان اختلف وانا ارجح زي الحديث انت لن ترجح يعني اقصد يعني من نوع من اضراف يعني لا, يعني لا, لا, لا, لا هذا اهل العلم هذا اهل العلم لا لا؟ اه نعم بعض هو مختلف فيه فلان يوثقه فلان يضعفه فرض العلم له ذلك لا هذا اهل العلم الاشتباه لانه تتبع احوال الراوي هذا يحتاج إلى سبر ويحتاج إلى عناء من أهل العلم فلذلك هذا له أما نحن فلذلك إذا قصر المصري في طلب الحق قصر في طلب الحق ولم يسأل كاسر ولذلك الله عز وجل قال في النصارى أنهم إيه؟ ضلون طب لماذا لقبهم بالضالين ورقب النصارى ورقب اليهود بالمغضوب عليهم المغضوب عليهم لأنهم علموا الحق فأخطأوه لكن النصارى لم يعرفوا الحق طب لم, يع... آه لم يعرفوه يعني خفي الحق عنهم لا إنما صموا لهم عن سماع الحق ولذلك كل إنسان يموت قبل موته يعلم انه على خطأ. يعلم إنه على على ويظهر الله عز وجل له من البراهين ما يجعله يسأل على الأقل إلى الحق الذي يعرض عليه لكن أغلبهم لا يعني يسألون عن الحق ولذلك يلحقون بعلمائهم الله أعلم يصبر عليه أصلوا ما؟ أما تارك الصلاة، فالتارك والذي ترك بالكلية ترك الصلاه بالكلية، كما يقول شيخ الإسلام بن تامين. قال الناس يصلون أو قاتل اوقاتا أو قاتل، وهؤلاء لا يقال عليهم أنهم تاركوا للصلاة، أما التارك فهو الذي ترك الصلاة بالكلية، فهذا المختلف من أهل العلم. التارك بالكلية هو المختلف بين أهل العلم. فمنهم من يقول انه كافر يعني خارج من الملة مخلط في النار ومن يتبنى هذا القول يلزم أنه إن لا يصلي عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا في المقابر المسلمين هذا إلى من يتبنى القول بإيه تكفير وطائفه من اهل العلم يقولون أنه ليس بكافر وإن الكفر الواقع عليه كفر أصغر يعني هذا عقوبته اشد الله اعلم اه ان شاء الله يغفر لكم هياخذ ناس يشفق يعلم اذا تعلم ان صلاه الرجل المسلم اسلم ثم لم يصلي إذا اذا تعلم ان الصلاه من دين الاسلام ثم يعني تركها تكسلا فهذا يعني طباقيه المسلمين اتفضل <تصفيق> يعني هو هو بي... هيشتري منه بالنسبه ليك انت مؤتمن ولا, ولا معروف انك ستربح يعني انا هقول لك الصوره اللي انا فاهمها لو ان انسان مثلا انا صديقي مثلا جاءني وطلب مني ان اشتري له سلعه فانا رحت أشتري السلعه من صاحب السلعه فقال لي انا اعمل لك نسبه ليك سؤال كده طيب لو قال صاحب السلعه انا يعني هو قال له انا هذه ليست لي وانا اشتريها الاخر قال له انا اعطيك يعني ربحا عليه او يعني شيء عليه نقول اذا كان الشخص إذا كان صديقي فلا يحل لي ان اتربح عليه لانني بالنسبه له مؤتمن هو وكلني الى الشراء والوكيل لا يخون لا يحل لنا ان يتربح على صاحبه لكن اذا كان معلوم ان انا هذه يعني عملي وانا كسمسار فلا باس فهي على كل الحالتين إن اذا كان الانسان مؤتمنا فلا يحل ان يتربح لكن اذا كان سمسارا فيجوز ان يتربح الله اكبر نفس الكلام إذا كان مؤتمنا فلا يحل له أن يتربح عليه 18 نعم لأنه ما طلب منه أن يشتري له إلا ثقة فيه وأنه فيأخذ يعني له مثلا أو يعطه بالأجود فلا يحل أن يتربح نعم في العاشر ليس سفرا في عرفنا ليس سفرا في العرف منين في العاشر في عرفنا ليس سفرا ما نقوله الوقت ليس ليس تحديدا انما هل هي في عرف السفر لا ليس سفرا ولذلك امام تمام يقول ان السفر الذي رخص الله عز وجل فيه في الجمع والقصر هو ما تعرف الناس عليه انه سفر اما حتى لو طالت المده يعني مثلا لو قلنا الآن المنوفية سفر ولا لا سفر الإسكندرية سفر ولا لا سفر وقد تكون العاشر مسافته أكثر أكثر خلاص لكنها في عرف الناس سأيكتب سفرا بس والله الاول لا الا الاول لا تاجر ده تيجي معانا كده بس ااا اتسوق عليه بعد الفطر يعني تحدي فطرنا او الفطر بيعملها حاجه مقابليه ثابت معاها الفتره الاولانيه لا بس, بس بدمك فعلا بس شاء الله لا بس الدكتور الحجام بعض يعني بيشطوا بعض العلاقات عشان يشتغل على في الجسم جسم اذا كان هناك حاجة الحجام كالطبيب إذا كان يعني خبيرا بالحجامه فهو كالطبيب لا الله اعلم شاء الله بالنسبة للمحاضرات أنا معلش انا عندي امر يعني يشغلني لعل يعني انا يعني كنت تظن ان انتهي منه الاسبوع الماضي لكن ما انتهيت ان شاء الله يعني اللي انتهي منه هذا الاسبوع ثم اتفرغ ان شاء الله لكن عندي امر يعني يعني الاسبوع هذا الأسبوع هذا ليس عندنا ان شاء الله وسنخبركم الجمعه القادمه الله